إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلِكَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ اللهِ مَلْعَنَهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ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 لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحق لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بِنَا قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طضيانا وكفرا وَأَقَن بَيْنَهُم العداوةَ وَْدَأضَّ أَلَ يَوْمِ القِيامَ كلُمَا أَوقَد نارَ للِْحَرِّ أَطَفَأأَهَ اللهَّ وَيَشْعونَ فيِي الأبِّبَ شَادَ واللهُ لا يُشبُّ المُسلين